فنبدأ في مشيئة رفمان تبارك وتعالى لقاءنا الأسبوعي للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وأن يهلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما انه ولي ذلك والقادر عليه ونبدا ان شاء الله تعالى باجابه الاسئله التي لم نتمكن من الاجابه عليها في اللقاء الماضي لضيق الوقت باعتبار ان من سبق الى شيء هو احق به كان اول هذه الاسئله هل يجب علي الوضوء اذا لامس ملابسي كلب في الطريق ام اغسل المكان الذي مسه الكلب معلوم ان لعاب الكلب نجس وقد امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات احداهن بالتراب ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في نجاسه لعاب الكلب فإذا أصاب هذا اللعاب ملابس المرء لزمه أن يغسلها إذا كان سيصلي فيها باعتبار أن طهارة الثوب واجب من واجبات الصلاه وعلى قول الجمهور شرط من شروط صحه الصلاه وسواء هذا او ذاك فالمطلوب هو غسل ما اصاب الثوب من لعاب الكلب وهذا لا ينقض الوضوء لان الوضوء انما يكون من الحدث ولا يكون من النجس الا ما دل عليه الدليل فالوضوء يجب باخراج الريح والريح لا جرم لها اصلا ويجب ب البول والغائط وكلاهما نجس ويجب باكل لحم الإبل وهي طاهرة ويجب كذلك بمشي الذكر على قول طائفة من اهل العلم وهذا ليس فيه نجاسة فلا تلازم بين وجود النجاسة ووجوب الوضوء اذا المطلوب ممن أصابت ثيابه نجاسة أن يغسل موضع النجاسة فقط ولا يعيد الوضوء والله أعلم ما حكم قول الزوجة لزوجها حسبنا الله ونعم الوكيل مع العلم والعلم انه لا تريد ان يحدث له اي مكروه المرء انما يرجع الى ربه جل وعلا يطلب كفايته ونصره على من ظلمه اذا كون الزوجه تقول لزوجها حسبنا الله ونعم الوكيل فهذا لا يكون الا اذا كان الزوج ظالما لها مظلمه لا تستطيع ان تخرج منها او لم يبد من الزوج محاوله اصلاح ما افسد او الخروج من المظلمه التي ظلم بها زوجته ومع هذا لا نحبذ للمراه ان تقول ذلك لزوجها لا سيما وانها تقول انها لا تريد ان يحدث له اي مكروه فكونها طلبت من الله عز وجل ان يكون حسبها اي ان يكفيها شر زوجها فهذا في الحقيقه من اشد ما يمكن ان يعبر به المرء عن غضبه ممن وعلى من ظلمه فاقول لا ينبغي للمراه ان تقول ذلك لزوجها ولا حتى للزوج ان يقول ذلك لزوجته بل يتغافران ويتسامحان ما استطاع الى ذلك سبيلا والله تبارك وتعالى بين وسائل الاصلاح اذا وقع فساد او خلاف بين الزوجين والاصلاح لا شك هو الاصل في جميع ذلك والله تبارك وتعالى يوفق المسلمين في بيوتهم لما فيه خيرهم ومصلحتهم والمرأة الأصل أنها سكن لزوجها حتى لو قصر الزوج أو أساء في بعض الأحوال فتكتهد أن تغفر وتسامح ولها من الله تبارك وتعالى الأجر والمثوبة ليدوم بقاء المسلمين العشره بينهما وهي ماجوره بقدر ما تسامح وتغفر وتعفو وتصفح فمن عفا واصلح فاجره على الله جل وعلا كما حدثنا بذلك ربنا تبارك وتعالى هل يجوز المسح على الراس اثناء الوضوء والشعر عليه ماده تمنع وصول الماء فالبعض قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لبد شعره بالصمغ نعم ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لبد شعره حال احرامه لما اراد ان يحج بيت الله تبارك وتعالى وعليه فلا باس بمسح الشعر او المسح على الشعر ولو كانت عليه ماده صمغيه او ما يعرف بالجيل او نحو ذلك لانه ليس مطلوبا ان يصل الماء الى ذات الشعر او فروه الراس بدليل انه يجوز ان يمسح على العمامه والخمار وليس منا الشعر في شيء فهل ننزل الماده الصمغيه هذه او الجيل او نحو ذلك منجله الغطاء الذي على الراس فيجوز المسح عليه ولا حرج في ذلك امراه مريضه مسنه مصابه لا تقوى على الحركه ولا الاكل ولا الشرب ولا اي شيء كيف لها ان تصلي وهي لا تجد من يقوم لها بهذه المهم الاصل ان هذه المراه في مثل هذه الظروف لا بد ان تجد من الرعايه والعنايه من ابنائها او اقاربها ما قدمت حال قوتها وصحتها لهؤلاء ولا اظن انهم يستطيعون اجزائها بنحو ما قدمت او فعلت والله تبارك وتعالى قد وصى بالوالدين خيرا لا سيما عند كبرهما قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا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 قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم اي العمل احب الى الله تبارك وتعالى قال ايمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه واله وسلم قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله عز وجل فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ويؤيد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جاءه الرجل يريد ان يجاهد او يخرج معه في الجهاد قال له احي والدك فاذا قال نعم قال ارجع ففيهما تجاهد وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ثم ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم من عقوق الوالدين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الكبائر بل من اكبر الكبائر عقوق الوالدين فالحاصل ان هذه المراه اذا وصلت الى هذه المرحله فيجب على اوليائها ان يكونوا بجوارها يقدمون لها ما تحتاج من طعام وشراب وخدمه ونحو ذلك والا فان هذا الذي يهملونه ليعد من اكبر الكبائر نسال الله عز وجل ان يهدي الجميع لما فيه الخير العاجل والاجل لكن لو افترضنا جدلا انها لم تجد بالفعل من يقوم بمساعدتها في الوضوء حتى وان اتى بقطعه قطن مبلله و مر بها على مواضع الوضوء من هذه المراه وهي في سريرها او في مكانها فلها ان تصلي بهذا الوضوء فان لم تجد من يفعل لها ذلك فلا باس ان تصلي على حالتها حتى وان كانت ثيابها فيها بعض النجاسه وحتى ان لم تتمكن من الوضوء ولا حتى من التيمم وهذا معروف في كتب الفقه بصلاه فاقد الطهورين الماء والتراب تفعل المراه اذا لم تجد من يساعدها على الوضوء فلها ان تصلي بغير وضوء ولا تيمم لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم والاصل ان الله تبارك وتعالى انما اراد بهذا الوضوء او التيمم أن يطهرنا وأراد كذلك أن يرفع الحرج عنا فالحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير وعليه فلا حرج إذا صلت بدون طهارة سواء بماء أو بتيمم إن لم تجد من يساعدها على ذلك ولم تستطع هي أن تفعل لا هذا ولا ذات والله تعالى يحسن خاتمتنا وخاتمتها بماذا تنصح انسانا او انسه لماذا تنصح انسه متدينه تشتغل في مكان احيانا تختلط بالرجال مع انها ملتزمه بالحجاب الشرعي الحجاب الشرعي لا يرفع المؤاخذة بالاختلاط اكرر الحجاب الشرعي في حد ذاته واجب والاختلاط ممنوع فكنها محجبه فهذا ادعى ان تبتعد عن اماكن الاختلاط لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم ياذن باختلاط الرجال والنساء في المسجد وحال الصلاه وهو اشرف الاحوال التي يقف فيها العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم افضل صفوف الرجال اولها وافضل صفوف النساء اخرها بل لما خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما من المسجد وراى الرجال قد اختلطوا بالنساء فقال للنساء استاخرن فانه ليس لكنا ان تحققنا الطريق اي تمشينا وسط الطريق فكانت المراه بعد ذلك تمشي بجوار الجدار حتى ان ثوبها لا يعلق بالجدار من شده لصوصها به وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل للمسجد بابان باب يدخل منه الرجال واخر يدخل منه النساء لالا يقع هذا الاختلاط فانصح هذه الاخت الكريم مع التزامها بالحجاب الشرعي ان تلتزم ببقيه الاحكام الشرعيه فما كان من اختلاط لزمها ان تبتعد عنه وان تحذر منه لالا تقع في مخالفه شرعيه ta'thamu بسببها او تستحق العقوبه عليها اريد ان اعرف ليجب علينا ان نتحرى عن الذبائح التي ناكلها مع العلم يقينا ان في المذبحه من يسب الدين فماذا نفعل الاصل انك اذا علمت بطريق او باخر ان الذابح يسب دين الله تبارك وتعالى عن عمد ويقصد الدين بالفعل فلا يجوز لك ان تاكل ما ذبح اما كونك تشك او تتوقع او تظن ان موجود في بعض هذه المذابح من يسب الدين فهذا لا يبنى عليه حكم لان الاحكام لا تبنى على الشك والشك لا يفيد حكما شرعيا لكن اذا تاكدت وكنت على يقين من وجود هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لكن كما قلت هناك فارق بين واحد يسب الدين لآخر ويقصد خلقه وسلوكه وواحد يسب الدين يعني به دين الإسلام فالأول لا نقول بتكفيره والثاني نقول بتكفيره إذا توفرت الشروط وانتفت موانع التكفير كغضب يسيطر عليه ويسيطر يحول بينه وبين الادراك او نحو ذلك المهم اننا نقول الان مساله الشك يعني انت شاكك او بتتصور انه لا يكاد يخلو مذبح من المذابح من وجود واحد يسب الدين او يستغيث بالاولياء والصالحين او يفعل اي فعل من الافعال الشركيه فهذا لا يبنى عليه حكم حتى تتيقن من ان هذه الذبيحه ذبحت بيد هذا الشخص الذي يستحق التكفير اذا اقيمت عليه الحجه التي لا يبقى معها معذره اذا لم تتاكد من ذلك فلك ان تاكل فتسمي لك ان تسمي وتاكل ولا حرج عليك ان شاء الله تعالى انا اولادي يضايقوني فاحلف كثيرا بان امنعهم من اشياء واحاول ان ابعد او ان ابعد عن الحلف ولكن علي كفارات كثيره والمال الذي معي يكفي على قدر احتياجات البيت وساعات يجي لي مال فوق مصروف البيت فاعمل به مثلا اصلاحات في البيت او اشياء اخرى فماذا افعل هل انا آثمة لاني يجب ان اخصص مالا شهريا للكفارات ام ماذا افعل وان كان ذلك ما مقدار المال الذي يدفع بالجنيه المصري هل هو فعلا 50 جنيه اولا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الايمان الصبر والسماحه وليس من الشرع في شيء ان يبادر المرء الى الحلف في كل صغيره وكبيره ومعلوم انه لا يكاد يكل بيت من مضايقات الاولاد ومن ثم عظم اجر الوالدين لصبرهم على هذه المضايقات ومحاولاتهم اصلاح هؤلاء الابناء بطريق او باخر فانسح هذه السائله اولا ان تقلل من الحلف ما استطاعت الى ذلك سبيل واحذرها ايضا من المبادره الى الدعاء عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على اموالكم ولا اولادكم ان توافقوا ساعه اجاب من الله جل وعلا فيستجاب لكم فالحذر مهما حصل من مضايقات هؤلاء الاولاد الا مهما حصل من مضايقاتهم لا ينبغي ان نبادر الى الحلف بعقوبتهم او الدعاء عليهم او التبرؤ منهم او نحو ذلك ولا شك ان الصبر مفتاح الفرج كما هو معلوم والله تبارك وتعالى امرنا ان نستعين بالصبر والصلاه على قضاء مصالحنا وحاجاتنا فالصبر الصبر اختي الكريمه اما ما كان من كفارات سابقه لكثره الحلب الا يكلف الله نفسا الا وسعها وعف الله تعالى عما سلف لكن كما قلت يلزمك التوبه والاستغفار والتكفير بقدر ما تتمكنين منه فان لم تتمكني من التكفير بالمال لحاجتك الى المال فيمكن ان تصومي عن كل يمين ثلاثه ايام ولا يلزم أن تكون متتابعة على قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى لأن الله جل وعلا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب التتابع وغيره كان يقول بعدم وجوب التتابع المهم أنه لو حصل عجز عن الكفار بالمال يبقى الصوم هو البديل فإذا عجزت عن الصوم فلا حرج عليك ان شاء الله لان الواجبات تسقط بالاعسار اما مساله ان الكفاره تقدر ب 50 جنيه مصري فهذا في الحقيقه واجه الى تقدير ان الوجبه تساوي خمسه جنيهات يبقى 5 × 10 ب 50 لكن في الحقيقه هذا يختلف في او هذا يختلف من مكان الى مكان اخر لان الله جل وعلا قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم فممكن واحد النهارده بيصرف في اليوم او بينفق في الوجبه لان المطلوب وجبه واحده فقط المطلوب وجبه فممكن يكون بيصرف على وجبه الغداء باعتبارها الرئيسيه مثلا ب5 جنيه واحد تاني بيصرف جنيه واحد تالت بيصرف 3 جنيه فالمساله تختلف من انسان الى اخر وللخروج من الخلاف ننصح بان يكون التكفير طعاما كان يكون مثلا نصف صاع من ارز يعني لو تصورنا ان صاع الارز حوالي 3 كيلو الا ربع او خلينا نقول 3 كيلو على الاحتياط الواسع يبقى طعام 10 مساكين يساوي 15 كيلو جرام من الأرز أو البر اللي هو القمح يعني فهذا أيصر فيه التكفير وأوفر فيه المال أيضا أوفر فيه المال أيضا إذن المطلوب هو نصف صاع من طعام نصف صاع من طعام إحنا بنخرج في زجات الفطر صاع يبقى فيه كفارة اليمين نصف صاع بنشوف مثلا نصف صاع اسرتين كل اسره مكونه مثلا من خمس افراد يبقى 5 و5 10 بنبعت لهذه الاسره او بنرسل الى هذه الاسره 7 كيلو جرامات من الارز والاسره الثانيه مثلها وبنكون بذلك قد كفرنا عن اليمين فالامر سهل ميسور ان شاء الله تعالى ويمكن اذا كان موجود في المكان الذي تعيشين فيه جمعيه لكفاله الايتام او لجمع الزكوات والقائمون عليها اهل صدق وتقوى وورع لا باس ان تكلفيهم باخراج يعني تعطي لهم المال وهم يقولون وهم يقومون بعد ذلك بعمل طعام ليتحقق المراد من النص القراني فكفارته اطعام 10 مسكين من اوساط ما تطعمون اهليكم لكن انا اقول مساله سهله بالنسبه للواحد الذي يريد ان يكفر بنفسه كما قلت حوالي كيلو ونصف ارز عن الفرد يبقى ال10 ب 15 كيلو والامر سهل ان شاء الله لكن هذا كله بيدور مع الاستطاعه كما ذكرت أو كم انشاء قاعه العاب للتسليه التسليه لا باس بها احيانا اذا كانت بمباح نافع وهذا قيد لابد منه تسليه او ما نسميه شرعا باجمام النفس او له المباح لكن من شرطه ان يكون نافعا فالنبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال كل ما يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا سعيه بين الغرضين ومداعبة زوجته و إعداد فرسه للقتال ونحوه فلو نظرنا إلى هذه الأمور مسألة السعي بين الغرضين أو علف الفرس وتجهيزه للقتال فهذا طبعا داخل في مساله الاستعداد للقتال باعتبار ان هذا وذاك كان من اهم اسلحه القتال آنذاك وملاعبه المراه هذا مما يديم الالفه بينها وبين زوجها فال حاصل انه اذا قلنا بان ينبغي للانسان ان يجم نفسه احيانا فذلك يكون بمباح نافع فلا يقال باي نوع من انواع التسليه لكن يشترط ان التسليه تكون مباحه وايضا نافعه ولا يجوز بحال من الاحوال ان تشغل عن اداء واجب او التقصير في مستحب لان المرء يأثم بترك الواجب وقد يلام بالتقصير على او في المستحب قد يلام وقد لا يلام ولكن الاصل ان الله تبارك وتعالى قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون والخير هنا يشمل الواجب والمستحب لكن لان النفس بطبيعتها بتمل فنقول لا باس باجمامها احيانا ببعض المباح النافع فإذا كانت هذه القاعه وما فيها من العاب نافعه ومفيده ولا تشغل عن واجب ولا تصد عن مستحب بصفه دائمه ولا تدفع الى الوقوع في محرم او مكروه او مشتبه فلا باس بها ان شاء الله شخص مصلي احيانا يقع في المعاصي وهذه المعاصي تتمثل في اللواط فما الحكم اولا طبعا مساله اللواط هذه من كبائر الذنوب وقد صحح جماعه من اهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وجد تموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به اذا هي جريمه من اكبر الجرائم ولا يتصور ان يكون هذا الشخص الذي يصلي ثم يقع في هذه الجريمه النكراء يصلي صلاه شرعيه باركانها واجباتها وشروطها الظاهره والباطنه للاسف قد يكون بيصلي مجرد حركات جوفاء لا روح فيها ولا خشوع ولا حضور قلب ولا نحو ذلك ومن ثم لا تنها صلاته هذه عن هذا الفعل القبيح الذي يئنف منه حتى الحيوانات ف ليس معنى هذا اننا نقنط هذا الشخص من رحمه الله عز وجل لكن ننصحه بل نأمره بان يبادر الى التوبه النصوح والله تبارك وتعالى يقبل ان شاء الله توبته متى كان صادقا فيها اذا عزم على عدم الرجوع اليها وتخلص من الاسباب التي تدعوه الى الوقوع فيها وصلى صلاه على النحو الذي يحبه الله ويرضاه فالله جل وعلا جعل من خصائص الصلاه انها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذلك ذهب طائفه من الصحابه كابن مسعود وابن عباس الى ان المرء الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن فحشاء والمنكر لا صلاه له ولم يزدد بصلاته هذه من الله عز وجل الا بعدا فالحذر الحذر لمن يصلي وهو مصر على ارتكاب الكبائر لا سيما هذه الكبائر التي تتعلق بالشرف وهي ماعظم الشرع شانها وحذر منها لدرجه ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في صفه قتل هذا الذي يفعل فعل قوم لوط فمن العلماء من قال يضرب بالسيف ومنهم من قال ينظر الى اعلى شاهق اعلى جبل في المدينه فيلقى من اعلاه ومنهم من قال يرجم بالحجاره حتى الموت وهنا لا ينظر الى كون متزوج او غير متزوج محصن او غير محصن لا بمجرد ما بيقع في هذه الجريمه بيقتل اذا وصل امره الى السلطان وتحقق من وقوعه في هذه الجريمه لكن كل هذا لا يمنع من قبول توبته اذا تاب والنبي صلى الله عليه واله وسلم قد شرح بان التوبه تجب ما قبلها بل انما عذرا رضي الله تعالى عنه لما شعر بوقع الحجاره عليه وهو يرجم بعد ان امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه لما اعترف بجريمته وكان محصنا والمحصن هو من سبق له الزواج سواء كانت معه امراه او لم يكن معه امراه حله وقوعه في الذنب المهم ان نفسه سلم لما تبين منه وقوعه في الزنا باعترافه واقراره امر به ان يرجم فلما شعر ب الم الحجاره خرج وجرى خرج من الحفره التي يوضع فيها من يرجم وجرى فاتبعه الصحابه يرجمونه حتى مات فلما ذكروا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتم لعله ان يتوب فيتوب الله عز وجل عليه بل ان الله تبارك وتعالى جعل التوبه لمن قال ان المسيح ابن الله ولمن قال ان عزير ابن الله ولمن قال ان الله تالف ثلاثه بل ان الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الكفار قال افلا يتلمى تكلم عن هؤلاء عن هؤلاء الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه قال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقال قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فهذه الكبائر اشد لا شك من اللواط ومع هذا المرء اذا تاب تاب الله عز وجل عليه نسال الله تعالى ان يتوب علينا وعليكم وان وفق هذا الشخص الى التوبه والنصوح وان تنفعه صلاته فتحول بينه وبين معصيته هذه وغيرها ما الحكم ما الحكم في المشاركه كموظف في شركه لبناء فندق فيه بار يشرب فيه الخمر لا يجوز المشاركه في هذا البناء لانه من التعاون على الاثم والعدوان نعم لو كان يعمل موظفا لا علاقه له بي المباني او التشطيبات او نحو ذلك كان يكون مثلا يعمل حارس في هذه الشركه او مثلا عامل او ممكن حتى محاسب وان كان المحاسب له بعض احتكاك بالحسابات وتقديم اشياء وتيسير امور اخرى او نحو ذلك المهم ان لو كان عمله بعيدا كل البعد عن العمليه الانشائيه المتعلقه بهذا البار سواء ما تعلق ببنائه او تشطيبه او تجهيزه او حتى شراء الانيه له او امداده ب بعض الامور اللازمه لشرب الخمور فهذا كله اذا كان بعيدا عن هذا بالكليه فلا باس اما اذا كان له اي علاقه ولو من بعيد هذا العمل فلا يجوز لان الله تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان المنطقه التي نسكن فيها او نسكن بها فيها عدد كبير من القطط التي تسبب لنا ازعاجا واحيانا تدخل الى شرفه المنزل وتقيم بها وتلوثها مما يؤذينا وكنا نقوم نحن وبعض جيراننا بوضع بقايا الطعام لهذه القطط امام لهذه القطط امام المنزل مما ادى الى ازدياد اعدادها بصوره كبيره فأقسم أخي أنه إذا قام أحد من أهل بيتنا بوضع بقية طعام لهذه القطط فسوف يقتل هذه القطط وأحيانا أرى أمي تقوم بوضع بقية طعام لهذه القطط فأنهاها عن ذلك إبرارا لقسم أخي فهل أنا آثمة بذلك وهل بذلك أمنع الرزق عن هذه القطط علما بأن هناك من جيراننا من يطعمهم الوعيد الذي يطعم ذكره النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما يتعلق بالقطط انما هو اذا حبسها المرء ولم يطعمها ولم يطلق سراحها لتبحث عن رزقها في مكان اخر والحديث المتفق عليه دخلت امراه النار في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش او خشاش الارض فما دامت هذه القطط حرة طليقه لا يلزمك ولا يلزم امك ان تضع لها بقايا اطعام بل الاولى ان تمتنع الام ابرارا لقسم هذا الاخ الاكبر ولا باس بذلك ولا حرمه عليك ولا على امك ما دام هناك من يطعم هذه القطة أو ما دامت هي حرة طليقة إن لم تجد طعاما عندكم فستبحثوا عن مكان آخر والله تبارك وتعالى يطعمها من حيث لا تحتسب المهم أن لا تحبس وتمنع الطعام لكن لو كانت حرة طليقة فلا يلزمكم أن تدفعوا إليها هذه البقايا ويمكن أن تدفعوها إلى حيوان مألوف آخر إبرارا بقسم هذا الأخ لأن المسألة لا تتعلق بأنه لا ضرر ولا ضرار حكم الصلاة في المسجد لا يؤذن فيه لجميع الصلوات وهل له حكم المسجد الأصل الصلاة في مكان يؤذن فيه لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم من سره ان يلقى الله تعالى غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن لكن اذا كان المرء يعمل في شركه او مؤسسه او نحو ذلك بعيده عن العمران وانشئ في هذه المؤسسه مسجد قد يصلى فيه مثلا صلاه الظهر والعصر فقط اللي هي مده العمل الرسميه غالبا فلا باس بالصلاه في هذا المسجد جماعه لكن ينبغي ان يقوم احد العاملين في هذه الشركه او تلك المؤسسه بالاذان في وقته فان لم يحدث واكتفى الناس بادان المكبرات في المساجد القريبه فلا بد من الاقامه يعني ان لم يؤذن يبقى يكتفى فيه بالاقامه باعتبار ان الاذان على قول طائفه من اهل العلم فرض كفايه اذا قام به البعض سقط عن الباقين وما دام ان علم دخول الوقت بسماع مكبرات الاصوات اللي موجوده في الاماكن المجاوره فهذا يكفي عن الاذان لكن لابد من الاقامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثه في قريه ولا باد لا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان صحيح جاء في بعض الروايات لا يؤذن فيهم بالصلاه لكن الصواب لا تقام فيهم الصلاه يبقى هنا بنقول لا باس بالصلاه فيه ويكون له حكم المسجد فيما يجتمع فيه الناس لصلاه بعض الصلوات كما ذكرت ااا حكم الاناشيد المصحوبه بايقاع ودف حكم القصائد المبالغه في تقريبا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصه اناشيد الصوفي اولا يعني ا لا شك ان المغاله في مدح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير جائزه قولا واحدا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سمع بعض الجواري يغنين او ينشدن ب بعض الاناشيد وذكرنا فيها وفينا رسول الله يعلم ما في غد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان يعني ما كان من قول صادق غير مبالغ فيه فلا باس به ولكن احذروا ان يجركم الشيطان الى المغاله والاطراء المنهي عنهما شرعا فقد قال ان مسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسول وما خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بصفه ولا مدح اعظم من مخاطبته بالعبوديه التي هي ارقى انواع الانتساب الى الله جل وعلا والفخر والمحمده فالله جل وعلا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبوديه في اشرف المواطن في موطن الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده وفي موطن الدعوه الى توحيد الله جل وعلا فقال جل وعلا فانه لما قام عبد الله يدعوه قد يكونون عليه لبدا في صوره الجن وكذلك ايضا في معرض الحديث عن القران الكريم وانزاله على النبي الامين صلى الله عليه واله وسلم قال الله تعالى وان كنتم في شك مما انزلنا على عبدنا فذكر العبوديه في هذه المواطن وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني أي لا تمدحوني وتبالغوا في مدحي حتى تنزلوني عن قدري الذي جعله الله عز وجل لي كما أطرت النصارى ابن مريم فالنصارى إنما أشركوا لما غالوا في مدحي عيسى عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي احتاط لجناب التوحيد وحذر من أي ثغرة يمكن أن تنزلوني يؤتى التوحيد من قبلها كل منفذ كل وسيله كل سبيل ممكن يعكر صفو التوحيد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصلح مثلا ان يحلف الانسان بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا فضلا عن ان يحلف مثلا بالحسن او الحسين او علي او نحو ذلك هذا كله لا يجوز لانه من حلف بغير الله فقد اشرك كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يقال انا مستجير برسول الله فضلا عن ان يقال ذلك لغيره او انا في حما رسول الله او نحو ذلك لان ده كله من الاطراء المنهي عنه شرعا الذي يعكر صفو التوحيد لا سيما بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم فاي اناشيد او مدائح فيها مغاله في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه غير جائزه وان وان ادعى اصحابها انهم يحبون رسول الله فالحب الاتباع قال الله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الا ما ارخص الحب اذا كان كلاما وما اغلاه اذا كان قدوه وذماما وكذلك لا نحبذ الاكثار من سماع الاناشيد حتى وان لم يكن فيها دف ونحو ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اباح الضرب بالدف اباحه لمقصد وهدف عظيم وهو اعلان النكاح لالا تتهم المسلمات او يتهم المسلمون في اعرابهم فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف فاذا كان في عرس وبعض العلماء يقول في فرح وابتهاج بعيد كعيد الفطر وعيد الاضحى فلا باس اما ان يكون ذلك ديدنا وسبيلا لتخشيع الناس او لتاثير فيهم او نحو ذلك فذا ليس من السنه ولا من الهدي النبوي في شيء وقلما يجتمع في قلب امرئ حب هذه الاناشيد وحب القران الكريم فبقدر اعراض المرء عن او فبقدر اقبال المرء على هذه الاناشيد يعرض عن القران الكريم وقد قال زهير رحمه الله تعالى ما نحلت بيتا من الشعر بعد ان اكرمني الله جل وعلا بسوره البقره والله اعلم حدث ان خرجنا في نزهه عائليه فوجدت خاتم ذهب بمكان خال وسط الثلج باحدى المدن الثلجيه وقيل لي هذا رزقك كتب الله لك انك او انك كتب الله لك انك لا تخرجين معنا في النزهه ويوم خرجت اتاكل الله رزقا فما يجب علي مع العلم ان المكان كان خاليا ولم نجد احدا هناك فهل ممكن لي ان ابيعه واتصدق به الاصل في اللقطة ايا كان مكان التقطها ان تعرف سنة فان جاء احد وطلبها دفعت اليه وان لا ردت الى ملتقطها وجاز له أن ينتفع بها طيب لو قيل إن هذا المكان يصعب وجود أحد فيه نقول لا مانع من كتابة إعلان ووضع في هذا المكان لعل وعسى من ذهب إلى النزهة طب لكم يكون قد سقط منه هذا الخاتم لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فض فربما يكون سقط من واحد متنزه أو واحدة متنزهة قبلكم فيكتب إعلان ويطرد في هذا المكان فإذا مضت سنة على هذا الإعلان أو كتابة هذا الإعلان ولم يأتي أحد للسؤال عن الخاتم هذا فلا بأس أن تنتفع به بأي أنواع الامتفاع تبعي وتصرف ثمنه ولم يأتي أحد للسؤال عن الخاتم هذا تتصدقي بيه تعملي ما شئتي فهو حقك بعد سنه بجوارنا اكثر من مسجد واحيانا اذهب لاقرب مسجد اجد الجماعه في الركعه الاخيره واسمع صوت مكبرات المساجد الاخرى بيكونوا في الركعه الاولى او الثانيه اعرف من القراء لما اذهب للمسجد القريب تكون انتهت الجماعه واصلي من فردا مع العلم ان هناك مساجد اخرى في الركعه الاولى او الثانيه هل اعتبر اثما لانني اصلي منفردا اذا كنت تعتبر ان الجماعه واجبه وذهبت الى مسجد اسرع امامه بالصلاه فيلزمك ان تذهب الى المسجد الاخر لتدرك الجماعه معهم الا اذا كنت معتادا ان تصلي في هذا المسجد بحيث نقول ان هو المسجد الجامع بالنسبه لك وتاخرت لامر خارج عن ارادتك يعني كنت نائما او كنت تاكل او يعني تاخرت لسبب من الاسباب المشروعه فلا باس ان تصلي وحدك وان كان الاولى والافضل ان تذهب الى المسجد الاخر لكن لو لم تكن تصلي في مسجد بعينه واذا ذهبت الى احد المساجد ووجدت هذا المسجد قد فرغ من صلاه الجماعه وترى ان صلاه الجماعه واجبه فيلزمك ان تذهب الى المسجد الاخر الذي لا يزال امامه يصلي فتخرج من دائره المسؤوليه من جهه وتحرز فضل الجماعه من جهه اخرى هل العمل لاقامه دوله الاسلام فرض على كل مسلم واذا كان كذلك ما الطريقه التي يجب السير بها لاقامه الدوله لا شك ان اقامه او ان السعي لا شك ان السعي لاقامه دوله الاسلام ذات الخليفه الواحد والمجد المشيد والرفعه المعهوده الموعوده بها امه الاسلام امر يلزم كل مسلم ان يسعى اليه ويبذل جهده من اجله فالله تبارك وتعالى قال قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وقال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ونبينا صلى الله عليه واله وسلم لما ربى الثلة المباركة الاولى على الهدى والتقى كان يهدف من وراء ذلك الى اقامه دوله الاسلام التي بزغ نجمها في مدينه النبي عليه الصلاه والسلام وضعها من اجلها الصحابه الكرام ابتداء بالصديق ثم الفاروق ثم ذو النورين عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه وسعد بن ابي وقاص وطلح بن الزبير ومعاويه بن ابي سفيان وامثال هؤلاء الصحابه رضوان الله تعالى عليهم انما وقفوا حياتهم ل اقامه هذه الدوله ابتداء ثم للمحافظه عليها دواما فكان لهم من الله تبارك وتعالى الرضا والرضوان والواجب علينا ان نسير على طريقتهم وان نبذل الجهد الذي يقارب ما بذلوه لنحقق الوعد الذي وعدنا الله عز وجل اياه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 لا يشركون بي شيئا وقال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا الماء اذا طلبوا الماء او سقيا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرق حتى لا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما اراد هلكوا وهلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجو ونجوا جميعا فهذا هو حال امه الاسلام امه الاسلام كقوم ركبوا سفينه لا بد من وجود طائفه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحول دون الافساد في الارض وهذه الطائفه كلما كان لها من القوه والسلطان والتمكين ما للجماعه الاولى كانت اقهر واقوى على قهر الذين يحاولون الإفساد في الأرض أو الخروج عن دائرة المشروع إلى الممنوع فالحصل أن هذا واجب على كل مسلم طيب هنا هتختلف الواجبات باعتبار حال كل إنسان فصاحب المال يساهم بمال وصاحب الجاه يساهم بجاه وصاحب العلم العلم أول من يلزمه أن يسعى جاهدا لتعليم الناس ما لم يعلموا بالكلمة الطيبة والسيرة الزكية ونحو ذلك وسائر المجتمع في إتقان كل إنسان للعمل المكلف به بنية أن يعيد لأمة الإسلام مجدها لأن القدرات تتفاوت والمؤهلات تختلف ولا بد من اجتماع الجميع حول هدف واحد ومقرب واحد على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم سلف الامه لننهض بالامه من كبوتها ونعيد لها مجدها والله جل وعلا نسال ان يعجل بذلك وان يجعلنا جندا مخلصين للقيام بهذه المهمه والله المستعان ما حكم الادلاء بالصوت في انتخابات مجلس الشعب المصريه علما بان العضو يقدم خدمات عامه وشخصية للناس لا بد أن نفهم أولا هدف الترشيح أو هدف المرشح هذا إنجاز أصلا أن يرشح الإنسان نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نعطي هذا الأمر لأحد طلبه أو حرص عليه والواقع يشهد بأن هؤلاء يحرصون عليه حرصا تاما حتى إنهم لا يتخذون من الشعائر التعبدية وسيلة للنجاح في الانتخابات فتجد مثلا هؤلاء لا يشهدون للمسلمين جنازة ولا يحضرون لهم مناسبة من المناسبات إلا قرب الانتخابات فتجد قرب الانتخابات كل جنازة كل المرشحين قد اجتمعوا ووقفوا على الانتخابات رؤوس المقابر لمصافحه الناس ويستغلون سبحان الله تشييع الجنائز للدعايه في الانتخابات وكانه يعني اصبحت حتى العباده ولي فيها ماارب اخرى الحاصل انه يسعى كل واحد من هؤلاء لنيل هذا المنصب لاغراض تختلف من واحد الى اخر حتى الذين يقولون بانه يريدون ان يخدموا الاسلام نجد لهم فهم معين في خدمه الدين يرون مثلا ان الشريعه لا نحتاج الى تطبيقها الان لاننا لا لا نريد ان نثير مشاكل مع العلمانين والشيوعيين والطبقات المختلفه في المجتمع ونحو ذلك طيب لماذا تدخلون اذا فالحاصل ان مجلس الشعب وان كان للاسف في الاصل انه مجلس تشريعي الا انه اصبح مجلس خدمي الذين يدخلون المجلس هذا يدخلون لاجل تسهيل بعض الخدمات للمواطنين ومساله الشريعه في الحقيقه يعني اهملت دائما وغالبا ما هي مهمله حتى من الذين يدعون انهم اصحاب الصوت الاسلامي في مجلس الشعب او نحو ذلك فالحقيقه يعني انا ادين الله تبارك وتعالى بعدم مشروعيه هذه الانتخابات لا سيما وانها تسوي بين راي الرجل والمراه والعالم والجاهل والديمقراطيه شيء والشورى شيء اخر فالديمقراطيه مبنيه على الاغلبيه بغض النظر عن صفاتها ذهني بغض النظر عن صفه هؤلاء الذين لهم الاغلبيه فهي طريقه ليست مشروعه اصلا ل اختيار من يمثلنا في هذا المكان سواء قلنا بمشروعيتها او بعدم مشروعيتها فلهذا ارى انه البعد عنها وعن طالبيها اولى والله اعلم امرأة بعد الولادة وبعد النفاس اخذت وسيلة لمنع الحمل حضها اصبح مختلفا يأتيها الحيض وتتطهر ثم يأتيها مرة اخرى بعد عشرة ايام فهل هذا يصبح دم الحيض ام ماذا وهل تترك الصلاة بسبب هذا الدم ام لا يعني هي ان كانت لها عادة ثابتة قبل ذلك يعني نفترض مثلا انها كانت تأتيها الدورة خمسة ايام من اول كل شهر فهنا اذا جاءها الدم في اول الشهر خمسه ايام بتعتبر نفسها حائض في هذه المد وما جاءها بعد ذلك من دم فبتعتبر نفسها مستحاضه او كما نقول في اللغه الدارجه ان عليها نزيف يعني تعتبر الدم الزائد عن الخمسه الايام الاولى اللي كان بياتيها الدم فيها قبل ذلك ده دم نزيف وبالتالي حكمها حكم الطاهره تصلي وتصوم وتفعل ما شاءت من عبادات لكن بتتوضا لكل صلاه على قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لكن اذا لم تكن تعرف عادتها او لم تكن لها عاده قبل ذلك فبنقول بتعمل بالتمييز والتمييز هو النظر في صفات الدم من ناحيه اللون من ناحيه الرائحه من ناحيه الكثافه فاذا كان الدم اسود او بني غامق او يعني احمر يميل الى البني وكان له رائحه منتنه وكان كثيفا في كثافته فهذا كله يدل على انه دم حيض وقد حسن بعض اهل العلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه فاذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف اي تعرفه النساء والبعض بيضبطها يعرف يعني له رائحه معروف وعليه اذا لم تكن لها عاده فبتعمل بالتمييز التمييز اللي هو النظر في صفات الدم فما كان قريبا من صفات الدم المعلومه تعتبر نفسها حائض والا اعتبرت نفسها مستحاضه طيب الدم ايضا مختلف فيه يعني مره احمر مره بني مره مشوب بالحمره او الكدره تعمل ايه تقول هنا بتنظر اول ما الدم يجيها اول ما الدم ياتيها بتعد عدد من الايام الغالب على بنات جنسها في عاداتهن يعني بتشوف مثلا اختها امها بنت عمها خالتها كم بتاتيها الدوره انا اقول سبعه ايام مثلا خلاص اول ما الدم ياتيها بتعد سبعه ايام وبتعتبر نفسها حائط في هذه المده وما عدا ذلك حتى ينتهي الشهر بتكون مستحاضه اذا الدم استمر معاها وحتى لو جاها او لو اتاها الدم بعد ذلك بعد هذه الايام السبعه اللي هي عاده بنات جنسها لا تلتفت الي حتى تاتي هذه الايام مره ثانيه فبتعتبر نفسها فيها حائض وما عدا ذلك مستحاضه وعلى ذلك بيكون اما انها بتعمل بالعاده القديمه او بتعمل بالتمييز او بتعمل بعاده بنات جنسها امها اختها خالتها بنت خالتها الى غير ذلك كيف لي ان اوازن بين العقل الفكري وبين الدين اولا العقل لا يقوى على ادراك كثير من الحكم الشرعيه التي يعلمها رب البريه جل وعلا وقديما قال القائل يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار يعني يقول ان اليد اذا قطعها انسان عمد فانه يكلف بدفع 500 جرام من الذهب يد بخمسمائين عايز سجاد وديت مبلها قطعت في ربع دينار اللي هي نصف الديه يعني لو قطع ايد بيدفع نص الديه يعني ما يقرب من ثمن 50 ناقه طيب لو ان اليد دي سرقت ربع دينار فصاعدا ربع دينار يعني حوالي جرام وشيء بسيط من الذهب يعني نقدر نقيمها الان مثلا بحوالي 200 جنيه ما زاد على 200 جنيه بتقطع فيه اليد يبقى ازاي هنا ب 500 جرام من الذهب في حين ان هي لو سرقت ربع جرام فما زاد بتقطع ف قال يعني يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونعوذ بمولانا من النار فرد عليه القاضي المالكي رحمه الله تعالى قال لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت يعني لما كانت هذه اليد امينه كان قيمتها عظيمه جدا فمن قطعها استحق ان يدفع المبلغ الكبير ده لكن لما سرقت وامتدت الى ما ليس لها ما اصبحش لها قيمه ولهذا تقطع في ربع دينار ثم اننا لو قلنا مثلا لو قال الشارع ان اليد لا تقطع الا اذا سرقت 500 جرام من الذهب واحد يروح يسرق 400 جرام ربعمية وخمسين ربعمية وتسعين جرام من الذهب وبالتالي أموال الناس ستضيع فهذه الحكمة هذا المتعقل أو الذي يدعي العقلانية لم يفهمها لكن فهمها غير فالحاصل إنه لو كان العقل صحيحا ما أمكن أبدا أن يخالف نصا صريحا وإمام ابن القيمية رحمه الله تعالى له كتاب قيم في هذا الباب سماه درء تعارض العقل والنقل يعني مش ممكن يكون فيه تعارض بين عقل صحيح ونقل صحيح ولكن دايما التعارض بيجي ايه او لماذا ياتي التعارض اذا كان العقل غير صحيح اذا كان العقل غير صحيح عقل محكوم بالشبهات والاهواء وجبالات الافكار ونحو ذلك فهذا لا يتصور انه يقوم على الجاده او يستقيم على الحق والهدى لانه بياخذ افكاره او بيستقي افكاره من هوا من شيطانه من افكار المخالفين وهكذا لكن لو كان هذا العقل صحيح ما خالف النقل ابدا يبقى هنا المخالفه بتاتي اما من فساد في العقل واما من ضعف في النقل يعني يكون مثلا حديث منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه حديث موضوع مثلا فهنا العقل الصحيح يقول لا هذا لا يمكن ان يكون من الشرع كهذا الاعرابي وهو اعرابي يعني مش كرير جامعه ولا حاجه ولا يدعي ان هو صاحب عقل ليس له مثيل لما سمع قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم القارئ اخطا وقال والله غفور رحيم والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم فقال هذا الاعرابي ليس هذا بالقران ليه انت حافظ القران وعرفت ان الراجل اخطا قال لا لو غفر ورحم ما قطع يعني ما ينفعش انه يزيل الايه او يختم الايه بقول غفور رحيم طب غفور رحيم هو قطع ازاي وامر بقطع اليد لماذا يبقى ما يصلحش هنا ان يقول غفور رحيم فلما اعادها القارئ وقال والله عزيز حكيم قال نعم عز فحكم فقطع هذا كما قلت رجل ايه رجل اعرابي لكن عقله على الفطره وبالتالي وافق النص فالحاصل ان نحن لا نلغي العقل ولكن نقول هناك امور قد لا يدركها العقل والواجب على المسلم ان يسلم للنص فهم المراد او لم يفهم لانه يوقن ان الله تبارك وتعالى لطيف بعباده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويوقن ان الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يظلم عباده ولذلك انكر الله تبارك وتعالى على الذين اذا دعوا الى كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم ليحكم بينهم اعرضوا قال الله جل وعلا اف في قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون في قلوبهم مرض لان لو كانت هذه القلوب سليمه والعقل في القلب العقل في القلب ما خالف النص ولا ظن ابدا انه هذا التكليف غير نافع له ففي قلوبهم مرض ام ارتاب وشك ان الكلام ده من الله عز وجل ام لا في مصلحه ام لا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله هل يتصورون ان الله تبارك وتعالى يظلمهم او ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يظلمهم هذا كله راجع الى ماذا الى فساد في العقل فساد في الفطره سوء تقدير للامور دام على صحه النقل لكن لو في نقل ضعيف واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كما يعني مثلا يقال اذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور يبقى واحد يقول لك ازاي ازاي ان ان انا لما امر يبقى صعب عليا اروح اقف قدام قبر واقول يا صاحب القبر حقق لي ما اريد نقول له نعم كلامك صحيح وهذا منكر طيب ازاي يبقى منكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال نقول للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وهذا حديث موضوع وضعه سدت القبور والقائمون عليها ابتغاء الماده والدنيا فقالوا اذا اعيتكم الامور يعني في امور صعبه جدا مش قادرين تقوموا بها او تنفذوها ارجعوا الى اصحاب القبور ايه اصحاب القبور اذا كان لا يجوز لنا ان نرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم خلافاً لما يقول المهوسون الذين يتصورون ان فلان او علان له تصرف او بعض تصرف او له تفويض ليفعل كذا او كذا كما نسمع من بعض الصوفيه او بعض الشيعة الرافض او نحو ذلك الذين ينسبون الى علي والائمه عليهم السلام ما لا يتصوره الائمه انفسهم يعني لو بعث علي رضي الله تعالى عنه اليوم او بعث الحسن او الحسين رضي الله تعالى عنهما او بعث حتى الصادق او الباقر او غير هؤلاء لا رفضوا ما يقول هؤلاء المنتسبين زورا لرفضوا ما يقول هؤلاء المنتسبون زورا الى هؤلاء الائمه عليهم الصلاه والسلام لان الله تبارك وتعالى اختص بالنفع والضر ولم يجعل لاحد من ذلك شيء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنه معلوم حتى لدى الشيعة انه كان من انصار علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام الا اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه كل الامه بما فيها من النبي والاولياء وغيرهم واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف والله تعالى قل وان يمسسك الله بضرر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده اذا الامر هذا راجع الى النبي راجع الى الله تبارك وتعالى لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ذلك للامه قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا وايضا امر ان يقول لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الخير لست ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء طب اذا كان ده النبي صلى الله عليه وسلم فما الظن بمن دونه فالحاصل ان العقل يجب ان يسلم للنقل الصحيح وليس معنى هذا ان نحجر على العقول ان تفكر او تبحث عن الحكم ولكن نقول استسلم ثم ابحث عن الحكمه بعد ذلك فالاصل كما قال الزهري عليه رحمه الله وهو في صحيح البخاري من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم ولما سئلت عائشه رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقض الصوم ولا تقض الصلاه قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه فارجعت الامر الى النص او الى الحكم الشرعي دون ان تتدخل فيه بعقل او قياس او راي او نحو ذلك وثبت عن الصدقه وثبت عن الفاروق رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر الاسود قال والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك سبحان الله هنا نقبل حجر في الكعبه ونرمي حجرا في منى والمساله في الاول والاخر استسلام لله جل وعلا لكن مع هذا لا نهمل العقل فالله تبارك وتعالى يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين إن في ذلك لآيات للمتوسمين ونحو ذلك فالحاصل إنه لا بأس بالتفكير وإعمال العقل ولكن بعد التسليم للنص فإذا وافق العقل النص فهذا يدل على سلامته وإذا خالف فليطرح العقل جانبا ويقدم النص لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والله عليم حكم الشرع لمن سب الذات الالهيه كافر لان الله تبارك وتعالى لا يتصور ان يعتريه ما يبيح سبا لان له الكمال المطلق والجمال الاتم فلا يتصور ان يوجد ما يدعو الى سبه وهذا المخلوق الضعيف الذي هو من صنع الله تبارك وتعالى كيف يجرؤ على سب خالقه ورازقه ومدبر امره سبحانه وبحمده بل ان الله جل وعلا حذرنا ان نسب الهه الكفار لالا يتجرؤ ويسب ربنا جل وعلا قال الله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم اعتداء وظلما لانك انت لو قلت له يلعن صليبك هو احنا نؤمن بان لا فيه صليب ولا غيره ولكن هو يعتقد ان فيه صليب فهيقول لك يلعن كذا ويلعن الهه وهذا من باب سد الذريعه لالا يتجرأ هؤلاء الكفار على سب الله عز وجل وهم كفار فكيف يقال بعد ذلك ان واحد يسب الذات الالهيه وينتسب الى هذا الاله المعظم العظيم وقد يصلي له وكذا فمن هنا نقول ان سب الذات الالهيه كفر لكن نقول ان في بعض الاحيان واحد بيكون غضبان لدرجه انه لا يدرك ما يقول فعندئذ نقول هذا لا يشمل حكم التكثير لأن فيه مانع منه والعلماء يقولون أن الأحكام هذه تحتاج إلى وجود أسباب وتوفر شروط وانتفاء موانع في صح تنزيل الحكم على الشخص المعين لكن بالعموم سبت ذات الإلهية كفر طيب الأخ بيقول وجزا الله خير وطبعا هذا هذا عفوا اسمح لنا من باب جهلنا ان نسالكم عن قولكم عن الائم الباقر والصادق وغيرهم عليهم الصلاه والسلام اي منكن قول ذلك وما دليله بارك الله فيك يعني هذا لا من ليس من باب الجهل بل هذا من باب التبين وجزاك الله خير نعم انا اقول باعتبار ما يوصف به هؤلاء يعني هؤلاء يقولون الائمه علي والحسن والحسين وكذا وكذا فلا اقول لهم حتى هؤلاء مع شهادتنا لهم بانهم من آل البيت وانهم على خير عظيم لكن ليس معنى قولي ان هؤلاء ائمه بمعنى انهم معصومون كما يدعي هؤلاء او ان لهم ما ليس لغيرهم من اهل العلم من الفضل والمكانه ونحو ذلك فالعبره عندنا بتقوى الله جل وعلا كما قال الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم صحيح ان النسب المتصل برسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا سيما من جهه فاطمه رضي الله تعالى عنها له مكانته وله منزلته في نفوسنا نحن أهل السنة إذ أن كل سبب ونسب منقطع إلا النسب المتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده طبعا إذا كان مؤمنا ولهذا سعى عمر رضي الله تعالى عنه أن يرتبط بأم كلثوم بنت علي أهل رضي الله تعالى عنهما وقد كان له ما أراد فتزوجها رضي الله تعالى عنه لكن هذا من باب التنزل عندما أقول مثلا الأئمة فلان وفلان فهم أئمة عند الشيع وعندنا لهم من المكان والحب بقدر تقواهم وعلمهم ومنزلتهم إنما إيه الدليل على كونهم أئمة لا, لا أقصد أئمة باعتبار ما عند الشيع الشيعة ولكن كما نقول الامام الشافعي والامام احمد امام ابي حنيفه ونحو ذلك بارك الله فيك اذا سافر الاخ للخارج لامر من الدنيا كبناء بيت له وذلك يطول او يطول مده البقاء في الخارج التي تفقده الخير الكثير من الطاعات ما الحكم في ذلك مع العلم بقله الرفيق الصالح وله بيت قديم وصغير ببلده وما هي معايير الحاجه ابتداءا الحاجه هي الامر الذي ان لم يتناوله الانسان سبب له شيئا من الحرج والمشقه بخلاف الضروره وهي ما لا تقوم الحياه الا به او ما لا يقوم الدين والدنيا الا به فالحاجه اخف من الضروره لكن على الانسان انه يحاول ان يوازن بين مصالح دينه ومصالح دنياه لكن لا لا يجعل الدنيا تطغى على الاخره وقد قال معاذ رضي الله تعالى عنه يا ابن ادم انت محتاج الى نصيبك من الدنيا وانت الى نصيبك من الاخره احوج فان بدات بنصيبك من الاخره مر بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما من باب يعني من جعل الهموم هما وحدا هما معك فهو الله سائر الهموم وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر عظيم أو كما قال علي رضي الله تعالى عنه أقبلت الدنيا مدبره واقبلت الاخره مقبله ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا او ارتحلت قال الحديث يعني نص الاثر ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الاخره مقبله ولكل واحد منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل الحاصل ان كل انسان هو اللي يقدر حقته بنفسه يعني لا يصلح ان يكون واحد مثلا بيعيش في بيت قديم متهالك يعني قايل للسقوط ويقول انا اعيش حتى يسقط البيت وليكن بعد ذلك ما يكون لا وينبغي ان يعيش في حاله تشبه احوال من حوله بلا اسراف ولا تقتير في الوسط يعني وافضل الحالات التي ينبغي للمرء ان يكون عليها والحقيقه ان الانسان الحريص على الخير يتهيئ له الخير ان شاء الله هنا او هناك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من يتحرى الخير يبلغه لكن كما قلت ينبغي ان يكون وجوده في الخارج اذا كان على حساب دينه بحسب الحاجة فقط لا يزيد عليها يعني إذا تمكن من بناء بيت مناسب كالبيوت التي حوله وله عمل يستطيع أن يعفه عن سؤال الناس خلص لا يحتاج إلى طلب المزيد لألا ينشغل بالدنيا على حساب الآخرة على نحو ما نرى من أحوال الكثيرين الذين ربما يكونون حساب ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه واله وسلم لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون له ثانيه ولا يملا عين ابن ادم الا التراب وفي الاخر سيمضي ويترك هذا او يترك من هذا يعني اما انه يفقد هذا المال حله حياته ويصاب بالحسره على فقده واما ان يموت ويتركه لورثته الذين ربما لا يعني تطيب انفسهم او ربما لا يتذكرون ربما لا يتذكرون ان يخصوه بدعوه او نحو ذلك فالانسان لابد ان يعمل لنفسه في الدنيا قبل ان يحال بينه وبين العمل جزاكم الله خيرا يقول لفظت عليهم الصلاه والسلام تصح في حقهم نعم تصح في حق كل مؤمن فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على ال ابي اوفا يعني لما جاءه ب زكيات ماله قال اللهم صل على ال ابي اوفا فمساله الصلاه والسلام على كل المؤمنين تجوز ولكن نحن نقول من باب ان العاده جاريه بتخصيص الانبياء بذلك فالاولى ان يقال مثلا رضي الله تعالى عنهم لالا يظن من قولنا عليهم السلام او كذا انهم لهم منزله ليست لغيرهم من علماء الامه واولياءها الصالحين فيقال رضي الله عنهم كما لا نحب ان نقول الامام علي ولكن نقول الخليفه ولو قلنا علي كما نقول ابو بكر كما نقول عثمان ونقول عن الجميع رضي الله تعالى عنهم لان هذا هو الوارد في القران ولا نقول الامام علي بتخصيص علي رضي الله تعالى عنه بالامامه لان عمر كان اماما وعثمان كان اماما ومعاويه رضي الله تعالى عنه كان اماما فهؤلاء ائمه من باعتبار انهم ائمه للمسلمين فتقصيص واحد ب مسمى معين يعطي ايحاء بانه له ما ليس لغيره كما يقال مثلا علي كرم الله وجهه طيب لو قيل مثلا او كما يدعون ان علي رضي الله تعالى عنه خص بهذا لانه لم يسجد لصنم قط طيب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه اول مولود للمؤمنين في المدينه ولم يسجد لصنم قط فلماذا لا يقال عبد الله بن الزبير كرم الله وجهه اذا كان ده السبب ان نقول فلان كرم الله وجهه فا يبقى عبد الله بن الزبير ايضا يستحق أن يقال له ذلك وكذلك يوسف ابن عبد الله بن سلام فأنه ولد في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقعده على حجره وسماه باسم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إذن الحاصل يعني أن لو قال قائل عليه السلام نقول لا منع ولكن الأولى أن نقول رضي الله تعالى عنهم كغيرهم من نفسهم ائمه الامه وعلماءها وصالحيها فيما نحسبهم والله تعالى حسيبهم انا بحلف يمينات على اولادي يعني لو عملت كذا هيكون عقابك كذا لكن بعد مرور الوقت بنسى العقاب اللي حلفت عليه اعمل ايه في النسيان ده وهل عليا عقاب من الله بسبب النسيان ده يعني انا قلت واجبت يعني ارجو ان يعني السؤال رقم 7 نفس تقريبا السؤال انها بتقول ان لها اولاد بيضايقوها كثير فبتحلف ان تمنعهم من اشياء او كذا فانا اقول يعني ما عشر المسلمين والمسلمات يعني لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم اهدد اوعد او هددي اوعدي زي ما انت عايزه كما تريدين ولكن لماذا يحشر اسم الله تبارك وتعالى الذي هو اعظم واجل من ان يحشر في مثل هذه المواطن فيعني بقدر الامكان نقلل من الايمان واذا حصل فيه تهديد بعقوبه او نحو ذلك فا وكان الحلف فيه معنى عقاد القلب على ذلك قل والله العظيم لا عامل فيك كذا ويبقى ناوي فعلا انه يعمل فهذا يمين منعقدة يكون فيها كفارة وكفارت اليمين كما قلت اطعام عشرة مساكين نصف صاع من طعام لم يستطع المرء يبقى يصوم ثلاثة ايام اما مسألة النسيان فاني بالسلام يقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه والحديث حسن بمجموع طرقه هناك رسائل جوال فيها مثلا من فضلك لا تهجرني لو رفع صفحه اقرانني غدا تحتاجني المرسل القران الكريم يرجى اعاده شحن القلب ب 100 استغفار و100 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تربح ترتبي 2000 حسنه والله يضاعف لمن شاء والله هذه العبارات لا احبها ولا احبذها ولا يقال انها لغه العصر لكن لا شك ان الله تبارك وتعالى قال فتذكر بالقران من يخاف وعيد فلغه القران هي التي ينبغي ان تسود اما لغه السوق والسوقه ونحو ذلك فلا ينبغي ان تكون مما يتواصى به الاخوه والاخوات فيما بينهم لكن لما نعمل مثلا بدل ما تقول من فضلك لا تهجرني لو صف حق راني غدا تحتاجني كما تقول مثلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا قل احضر اخي هجران القران الكريم فانك ستحتاج اليه غدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القران شافع مشفع وما احل مصدق او قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتى بالقران وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما أو اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هذه عبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أولى من مثل هذه الأمور ثم أن مسألة القرآن اشحن القلب ب100 استغفار سبحان الله يعني ما هذه الالفاظ وعندنا الفاظ مثلا ثقل القلب غسل القلب او نحو ذلك فالحاصل انا لا احب ولا احبذ ولا ارى ان تحشر هذه الالفاظ ب وتلصق بالشرع حتى وان جاءت على هوا البعض لان لغه القران لغه السنه يجد او على الاقل ينبغي ان تسود بارك الله فيكم اخر سؤال اعمل بمستشفى وبمصلحه تصفيه الدم والمصلحه غير نظيفه تصيبني بالاشمئزاز ولا يوجد حمام نظيف لهذا فلا اجد اين اتوضا او اصلي فانا اشمئز من الارض او البلاط الذي امشي عليه فهو قذر ولهذا فأنا لا أصلي حتى أرجع البيت وأصلي من الظهر للعشاء علما أنني أعمل أربعة عشر ساعة ولا يمكن الخروج من المصلحة فما رأيكم هل من إثم في تأخير الصلاة نعم لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها و لما فرضت الصلوات الخمس جاء جبريل عليه الصلاه والسلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مره في اول الوقت ثم جاء ثم اتاه في اليوم الثاني وصلى به في اخر الوقت ثم قال له الوقت بين هذين والله تبارك وتعالى يقول اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرانه الفجر ان قران الفجر كان مشهود فالدلوك هنا على قول طائفه من اهل العلم معناه الزوال وفي صلاه الظهر والعصر اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل اللي هو ظلمه الليل وفيها المغرب والعشاء وقران الفجر المقصود به الفجر فهذه اشاره من القران الكريم الى مواقيت الصلاه وجاءت السنة بتحديد هذه المواعيد فلا يجوز أن تؤخر كل ما يعني يطلب منك ظهر أن السؤال خاص بإحدى الأخوات احملي معك سجاد وصلي في أي مكان لأن العبرة الآن بالحائل يعني إذا كانت الأرض فيها نجاس وهيكون فيه حائل بينك وبين النجاسة فصلاتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك ولا باس ان يعني حتى لو حملتي معك جرك مثلا او اناء فيه بعض الماء تتوضئي منه في مكتبك او في مكان عملك فلا يرخص لك بتاخير الصلوات الى الرجوع في جزء متاخر من الليل فتصلي الظهر والعصر والمغرب والعيشة بعد العيشة هذا لا يجوز لك ولكن كما قلت يعني اجتهي دي قدر الإمكان أن يكون في حائل بينك وبين الدم اللي موجود على الأرض وفي الحمد لله الآن بعض المصليات او اللي بنقول عليها سجاده مبطنه من الاسفل ب ماده بلاستيكيه تمنع حمل النجاسات او ظهور اثر النجاسه كبقع في السجاده او نحو ذلك اما ان تاخر الصلاه الى بعد العشاء فهذا لا يجوز في بعض الاعراس تقوم الاخوات ب هدف منع وضع الاغاني من طرف من يرغبون بها يقومون بوضع ارشيد دون ايقاع لبعض المنشدين الرجال واحيانا فيها دق لانها للاعراس ما حكم ذلك طبعا مساله الاعراس كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم اذن للنساء ان يغنين ويضربن بالدف اعلانا ل او هذا الزواج بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كلف عائشه رضي الله تعالى عنها ان تستحب معها من يغني لفتاه من الانصار وقال ان الانصار يعجبهن الله فلا باس اذا كان هذا في محيط نسائي وكان صوت المراه لا يخرج بحيث يسمعه الرجال نسال الله تعالى ان يفقهنا واياكم في الدين وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك